شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاتر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون